dosturuna dosturuna Kur'an men yaqtı yan yentmi latu şeytan dosturuna dosturuna dosturuna Kur'an men yaqtı şeytan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 من يرى قطي ان ينتمي لعدوي شيطان دستورنا, دستورنا, دستورنا القرآن من يرى قطي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 من ينتضي ان ينتمي لعدوه شيطان دستورنا, دستورنا, دستورنا القرآن من ينتضي